واذواجكم وعشيرتكم واموال نقصرتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجihad في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الحديث عن الجهاد له حلاوه له حلاوه عند من يتدبر القران ويعرف تاريخه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وسيرته ان الجهاد له طعم لمن يقرأ بطولات اهل الاسلام وفرق كبير بين ان يكون بين ان يكون الحديث عن الجهاد ضربا من هو طور شنواري الفكري او ام يكون واقعا يراه الناس بعيونهم ان الحديث عن الاجتهاد وسماع اخباره والنظر الى ما كتب عنه هذا شيء والممارسه شيء اخر الجهاد يا عباد الله الجهاد في سبيل الله يعني ان تبيع اغلى سلعه وهي النفس انه يعني باختصار التضحيه بالدنيا وكل ما فيها الحديث عن الجهاد في مثل هذا الزمان امر حتمي لا بد منه عباد الله كم من متسائل اين الطريق الى الجهاد كم من نفوس تبكي حرقه لما تراه من واقع الامه حيث سد في وجهها كل طريق يوصل الى الجهاد ولكن يا عباد الله ان الله تبارك وتعالى يطلع على النفوس ويعرف نوايا الناس فمن كان صادقا فهو على نيته وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم انه قال من لم يغزوا من لم يغزوا ولم يحدث نفسه بالغزو ما تعلى شعبة من النفاق اعاذنا الله واياكم منه عباد الله ان اعداد النفوس للجهاد هو الامر الذي يجب ان ننشغل به الان وان الجهاد هو ذروة سنام الاسلام ولعلنا يا عباد الله قد تيقننا تمام اليقين أنه لا يرفع عن المسلمين ما هم فيه من ذل ومهانة إلا أن تحيا معاني الجهاد في نفوس المسلمين جميعا لا سي من نشه هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول مبينا شبب ما نعيشه هذه الأيام شبب اذا تباعتم بالعينه واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد فثل الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم رواه ابو داوود واحمد وهو حديث صحيح الجهاد يا عباد الله ليس بالامر السهل ليس بالامر السهل كما يظن بعض المسلمين ولهذا فإن الله جل جلاله أمر بالاعداد له فقال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رضاء الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ان اليهود المجرمين ومن وراءهم من اخوانهم النصارى الذين يعطونهم الاسلحه ويعطونهم كل ما يحتاجونه للقضاء على المسلمين بل انهم يشاركونهم الان صراحه تحت ما يسمى حرب الارهاب ان هؤلاء الانجاز الخبث ما كان لهم ان يفعلوا هذا لولا انهم قد راوا امتنا امه الجهاد مسيه الجهاد الا قله قليله من اهل الجهاد لما راى هؤلاء حالنا تجرؤوا علينا ولذلك قال الله تعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم الجهاد مصدر ارهاب اليهود والنصارى واعداء الاسلام وان الانشغال بالاعداد اولا هو الواجب الشرعي لا سيما يا عباد الله ان اكثر المسلمين لا يملكون الا الاعداد اخي المسلم ربما اذا سمعت فضل الشهاده في سبيل الله سمت نفسك وحلقت آمالك في تلك النصوص ثم تقرا قصه المجاهدين وبطولاتهم في القديم والحديث وتسمع اخبار الشهاده فتشتاق اليها ولكن اين القدره على الجهاد واين الطريق اليه ان الاعداد للجهاد جزء من الميراث النبوي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ربى اصحابه على الجهاد حتى اذا ما حانت ساعه الوغى ظهر منهم العجب ما صار نظبا للامثال ولذا فاننا مطالبون بمعرفه معنى الاعداد الاعداد الذي يسبق الجهاد وهو انواع كثيره ومن ذلك اولا الاعداد العلمي والتفقه في الدين والبصيره فيه ليكون الجهاد على بصيره ووضو حرايه فيتفقه المسلم لماذا يجاهد وما هي غايته كيف يجاهد ومع من يجاهد ومن يجاهد من خصمه كل ذلك يقوم على العلم وعلى الفقه في الدين يقوم على العلم الشرعي والفقه في الدين وهذا واجب العلماء ان يبينوا هذه المسائل للامه لا يتركوا الامه اسباعا للعلمانين ولاعداء الاسلام من العملاء يوجه الناس من خلال المنادر الاعلاميه التي يسيطرون على اكثرها ثانيا الاعداد العقدي الذين يجاهدون في سبيل الله عقيدتهم واحده هي عقيده اهل السنه والجماعه هي عقيده الائمه الاربعه وامثالهم من ائمه الهدى الصف الاسلامي لا يقبل الباطنيين ولا يقبل المنافقين ولا يقبل غلاة المبتدعه الذين يكفرون الصحابه رضي الله عنهم ويعادون اهل السنه نعم مهما دعا احد انه يقاتل ضد اليهود او غير اليهود فاننا لا بد ان نعرف عقيدتك ان كانت عقيدته ليست عقيدتنا وان كان يكثر من معتقدات فاسده كما صفرت الطائفه الحديثه التي تكفر اهل السنه وتكفر رموز اهل السنه ثم نقول عنهم انهم مجاهدون في سبيل الله كلا والله والله لا يرجى لامه ان تنصر وهي تنظر الى هؤلاء الباطنيه المجوس على انهم مجاهدون في سبيل الله قال الله تعالى ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص الوحده العقديه هي السبيل الى وحده الصف ثالثا الاعداد التربوي والسلوكي الذين يجاهدون في سبيل الله يجب ان يتخلقوا وان يسون على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام غايه جهادهم لتكون كلمه الله هي العليا لا يتطلعون من وراء جهادهم الى دعامه ولا الى جاه ومنصب او مكسب من مكاسب الدنيا ويتضمن هذا الاعداد تقويه تفضله بالله عز وجل واخلاص النيه والتقرب له بالطاعات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي اصحابه المجاهدين يربيهم على صله الليل وذكر الله وتلاوه القران ويربيهم على الزهد والتخفف من الدنيا قدر الامكان والتطلع الى ما عند الله عز وجل من الجنه والرضوان والتناصب في عمل الاخره حتى كان احدهم لا يطيق لحظات يبقاها حتى يقاتل في سبيل الله سيلقي الثمرات من من علم من يده ويذهب الى ساحه الجهاد وهو يتمثل قول الله تبارك وتعالى وعجلت اليك ربي لطرى كما يشمل هذا الاعداد التربيه الزاده للنفس باحياء السلوك الاسلامي واخلاق السلف والقضاء على رواسب الاخلاق السيئه الجاهليه مما يحتاج الى جهد كبير وصبر طويل وذلك حتى يتم صقل النفوس وتنقيصها وان تتربى النفوس على التسليم لشرع الله وبناء المواقف على رضا الله لا على ردود الافعال ولا على العواطف الملتهبه رابعا الاعداد المالي لا احد ينكر ان المال هو عصب الحياه وان الذي لا يملك قوه ماديه لا سيما في هذا الزمان ومع ضعف الصله بالله فانه لا يحتسب له حساب ولذلك فان المسلمين لا بد ان يخططوا لا بد ان يخططوا افرادا وحكومات للاعتماد على انفسهم بعد الله ان يبحثوا عن الموارد الموارد الثابته والاستغناء عن ماديه الاستكذاب لا بد من الجديه في التخلي عن العيش على فتات موائد الاعداء مما يوفر للمسلمين حريه المواقف والتحرك واتخاذ القرار مما يوفر للمسلمين حريه المواقف وحريه التحرك واتخاذ القرار دون غثوط كابحه للنشاط من اي جهه كانت اضافه الى ما توفره القوه الماديه من ثقل اعلامي واجتماعي للامه هي بامس الحاجه اليه هذا الامر يا عباد الله يحتاج الى مشاريع عده فابتداوا بترويض النفوس على الانفاق في سبيل الله وبذل الغالي والنفيس من اجل نصرة دين الله تبارك وتعالى وبحثا عن رضا رب العالمين وتخليص النفس من الشح ومن الطغوط العاجله اسوه لسلفنا الصالح هذا ابو بكر رضي الله عنه وما ادرا كما ابو بكر كان يعتق المستضعفين من الرقيق المسلمين بماله فانزل الله فيه ايات سخلى يجنبها الأسقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولتوف يرضى وخرج رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة حاملا ما له كله وكان خمسة آلاف أو ستة آلاف جرهم وفي تبوك يتبرع أبو بكر رضي الله عنه بماله كله بسبيل الله هذا مثال واحد فهل يوجد في الأمة اليوم من يفعل مثل هذا أو نصفه خامسا الإعداد الإعلامي لعل الجميع قد أدرك أهمية الإعلام في الأحداث الأخيرة وقد تفطن اليهود قات لهم الله تفطنوا لهذا فمنعوا الاعلاميين من القيام بمهامهم في المرحله الاخيره من الصراع لانهم عرفوا لما عرضت احدى الصور وعرض ذلك المشهد الذي يقتل فيه طفل يحاول ابوه ان يواريه من الرصاص لا يستطيع ثم يقتل امام الناس والعالم كلهم ينظرون الى المنظر كان ذلك ضربه ضربه لا يستطيع احد ان يقوم بنسل ما اثرت لان الاعلام اليوم له نفوذ وتاثير لا يخفى على احد لا يخفى على احد اما بالنسبه للاعداد للجهاد فدور الاعلام يكون باشياء كثيره منها ان نعرف الناس المسلمين وغير المسلمين باهداف الدعوه الاسلاميه ومقاصدها ليعلم الناس كافه ان قضيه الاسلام قضيه عادله لا كما يصورها الاعداء والمنافقون وكلمه عادله لا على العدل الذي يفهمه الغرب او تفهمه امريكا هؤلاء لا يعرفون العدل فوزاره العدل يجب ان تسمى وزاره الظلم عندهم وزاره الدفاع هي وزاره الاعتداء هؤلاء ليس عندهم مقاييس هؤلاء ظلمه نحن نتكلم من منطلق شرعي فنبين ان قضيه الاسلام قضيه عادله وعلى الميزان الشرعي لا كما يصورها الاعداء والمنافقون في العهد المسي كان الشعر والخطابه هما الوسيله المتاحه لنشر الدعوه والرد على خصومها اما في عصرنا الحاضر فيمكن ان توظف وسائل الاعلام المقروئه والمسموعه والمرئيه للقيام بوظيفه البلاغ المبين وايصال رساله الاسلام الى كافه الفئات انه مع الاسف الشديد في الوقت الذي تبتلى فيه الامه بما ترون وتسمعون تمارس كثير من الفضائيات تمارس المدخل الخلقي والعقدي لاجيال هذه الامه ولا يزال كثير من الشباب بعيدين عن واطي امرتهن منغمسين في الشهوات انهم ستار مع هذا الاعلام الخبيث النكد الذي نسال الله تبارك وتعالى ان يغير احواله ان كثيرا من وسائل الاعلام اليوم في يد اناس ينتسبون الى الاسلام لكنهم يسيئون اليه هانت عليهم قيمهم وانفسهم فصاروا ابواقا للفساد والانحراف اشتروا الدنيا بالاخره وصاروا عملاء لابليس الا من رحم الله وقليل ما هم عباد الله ان مما ينبغي ان يعلم ان من اسرار سيطره اليهود على كثير من سياسات العالم هو تلونهم متنفدين في كثير من وسائل الاعلام وهذا موضوع يطول شرحه لكنه واضح لمن يبصر الحقائق ويرفض التعميه والاستخفاف نسال الله تعالى ان يهيئ لهذه الامه من امرها رشده وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمستقيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيعز الله ومن الاعداد للجهاد وهو الامر السادس الاعداد البدني وذلك بالتربيه على تحمل الجهاد ومشقته البدنيه وذلك بممارسه الرياضه البدنيه المباحه المباحه بجميع انواعها المشروعه بعيدا عن ذي الرياضه الاعلامي نحن نريد الرياضه التي تربي على الجهد لا على التهور والمظاهرات والممارسات الشاذة والمنحرفه التي يقلد فيها الكفره المنتكسون انه من التلبيس على المسلمين ان يعتقد ان الوضع الراهن للرياضه يربي على الجهد ها هي المباريات يلعبها 20 او 30 هؤلاء هم الذين يمارسون الرياضه والمدرجات تمتلئ بعشرات الالاف فهل هذه الرياضه مفهومها الان تربي على الجهاد ان العنايه بالاجساد لا سيما الشباب امر في غايه الاهميه اليوم وهذا امر يحتاج الى تعاون والى تواصل من المجتمع المسلم كله وبعد هذا كله نقول ان كلمه الجهاد يجب ان تعطى حقها الاسلامي دون مراعات لاعداء الاسلام الجهاد الذي سينصر الله به الامه في زماننا هو الجهاد الذي مارسه المسلمون الاوائل الا فل يصفى المنهزمون الا فل يكف الجاهلون عن غشهم للامه وتدليسهم عليها بتحريف معاني الجهاد إنه يجب على كل المخلصين أن يسعوا جاهدين في إعادة هذه الفريضة الغائبة من خلال النصوص الشرعية والتاريخ الإسلامي المليء بالبطولات إننا يا عباد الله نريد أن نسمع من أطفالنا ومن شبابنا ويكون ذلك من السواد الأعظم منهم لا من أفراد قليلين نريد أن نسمع منهم من يجب يقول اذا سئل ما هو يتف بدل ان يقول جمع الطوافع رافع رافع والسفر الى بلد كذا او الذهاب الى البحر او قراءه كذا وكذا مما لا نفس عسيف او تشجيع النادي الفلاني نريد ان نسمع من يقول هوايه الجهاد في سبيل الله اذا وصلنا الى هذه المرحله واستطعنا ان نربي النشء والجيل على هذه المعاني العظيمه فلننتظر النصر من الله تبارك وتعالى اللهم اقم علم الجهاد اللهم اقم علم الجهاد اللهم اقم علم الجهاد, الجهاد. واقمع اهل الشرك والضلال والفتنه والفساد اللهم عليك بالمنافقين اللهم عليك بالالمانيين اللهم عليك بالمنافقين وعليك بالالمانيين اللهم افتح لهذه الامه ابواب الجهاد اللهم افتح لهذه الامه ابواب الجهاد اللهم اعننا على الاعداد له اللهم اجعلنا ممن يحدث نفسه بالجهاد الى ان نلقى الى ان نلقى الله تبارك وتعالى اللهم اعز الاسلام واهله واذل الكفره واهله اللهم من نصر الدين ونصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر ومن خذل الاسلام والمسلمين اللهم خذل اللهم عليك باليهود المعتدين اللهم عليك بشارون وجنودا اللهم عليك بشارون وجنود اللهم, اللهم عليك بشارون وجنوده اللهم عليك باعوانهم ومددهم من الصليبيين اللهم اهصهم عددا واختلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم اجل اللهم اجعلهم قدوه لابنائنا اللهم اجعلهم قدوه لابنائنا ولو كره المنافقون اللهم اجعلهم قدوه لابنائنا ولو كره المنافقون اللهم عليك بكل عدو للاسلام والمسلمين اللهم نجد اسواننا المستضعفين في فلسطين وفي افغانستان وفي تركيا وفي كشمير وفي الشام وفي كل مكان يا رب العالمين ربنا افرغ عليهم صبره وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم امن روعاتهم وتقبل شهداءهم اللهم اشف جرحاهم ومرضاهم اللهم كن وليا ونصيرا لضعفائهم اللهم اعنا على نصرتهم اللهم اعنا على نصرتهم اللهم اعنا على نصرتهم اللهم, اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم امنا في اوطاننا واصلح ولاه امورنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلم صلوا وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين